يا ايها الذين امنوا لا يحِل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعولوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن الا ان تنب فاحشة بينه وعشره نب المعروف فإن كرهتهم فعسان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة